السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته واهلا ب ك م في اللقاء رقم ستاشر كنا بنتكلم في الحلقات ا ل س ا ب ق ة عن المدود وعرفنا ان ث ل ا ت حروف بيمدوا في ا ل ق ر آ ن ا ل أ ل ف والواو والياء مازلنا بنشرح ب ر ض و في المدود النهارده حناخد مد البدل طب المد معروف طب ايه البدل ايه ك ل م ة البدل البدل حرف بدل حرف اخد بالك ح ا ج ة بدل ح ا ج ة هذا اسمه ايه مد البدل طب وفي ا ل ق ر آ ن يعني ايه بقى لما تلاقي ا ل ه م ز ة ا ل ه م ز ة وبعدها مد اهو ده اسمه مد البدل ا ل ه م ز ة بتكون في اول ا ل ك ل م ة مش بعد المد لا ا ل ه م ز ة وبعدين المد خلاف مثلا المد المتصل اولاد يبقى عند ا ل م د وبعده ا ل ه م ز لا م د البدل ا ل ه م ز ة الاول وبعدين ا ل م د واصل ا ل م د البدل ده ايه نضرب ا م ث ل ة كده ك ل م ة امنوا تلاحظ ان ا ل ه م ز ة وبعدين ا ل م د ط ب و إ ي ن بدل بدل ايه بقى كلمه امنوا اصلها أ امنوا همزتين الهمزه الاولى متحركه والثانيه سكنه فاضلت أ الهمزه بالمجد فاصبحت آمن بدل امنوا يبقى إ ح ن ا بدلنا ا ل ه م ز ة ا ل س ك ن ة ا ل ت ا ن ي ة بالمد وتكتب في ا ل ق ر آ ن ه م ز ة م ف ر د ة وبعدين المد خلاف الكتابه العاديه اللي تكتب آ م ن ه تكتب ألف وفوقها شرطه عريضه يبقى في المصحف ه م ز ة وبعدين أ ل ف نقول آ م ن و ا واسم المد ده ايه مد البدل زي آ د م أ ص ل ه ا ايه أ ص ل ه ا ادم فابدلت ا ل ه م ز ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل س ا ك ن ة أ ل ف فصارت إ ي ه آ د م وتكتب إ ذ ا كتبتهم ت في الكتابه ا ل ع ا د ي ة أ ل ف وفوقها المد شرط عريضه ادم لكن في المصحف تجد ا ل ه م ز ة وبعدين ا ل ا ل ادم مثال اخر ازر اصلها ازر برضو ف ق ب ل ت ا ل ه م ز ة ا ل ث ا ن ي ة الستنه حرف ند ليه علشان ا ل ه م ز ة الاولى م ف ت و ح ة ف ا ب د ل ت بنفس ا ل ح ر ك ة فصارت آ ذ ر وكذلك تكتب في ا ل ق ر آ ن ه م ز ة وبعدين ا ل أ ل ف خلاف ا ل ك ت ا ب ة ا ل ع ا د ي ة ان ا ل أ ل ف وفوقها ش ر ط ة ع ر ي ض ة مثال آ خ ر للياء بقى احنا خدنا ا ل ف ت ح ة نيجي عند الياء إ ي م ا ن ا إ ي م ا ن ا أ ص ل ه ا ايه ائمانا برضو قبلك ض ا ل ه م ز ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل س ا ك ن ة حرف م هو الياء ل ك ث ر ة ا ل ه م ز ة ا ل أ و ل ى فصارت إ ي ه ايمانا ا ل أ و ل ى الواو ض الأولى. اصلها ل ل أ أ و ى بعد حذف الالدي اقلى ابدلت ا ل ه م ز ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل س ا ك ن ة حرف مج مناسب ل ح ر ك ة ا ل ه م ز ة ا ل أ و ل ى فصارت إ ي ه اولى مثلا ا و ت و أ ص ل ه ا اؤتوا بدلنا ا ل ه م ز ة ا ل ت ا ن ي ة السكنه حرف مد مناسب ل ح ر ك ة ا ل ه م ز ة ا ل أ و ل ى وهو الواو فصارت أ و تو كل هذا المد يمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين وطبعا انت عارف هذا الكلام انت عارف المدود وانت ب ت ق ر أ ه صح بس احنا بنعرفك ايه اسم الحكم ده عرفناه اسمه ايه مد البدل بدلنا ا ل ه م ز ة ب ا ل ح ر ك ة ا ل م ن ا س ب ة ل ل ك ل م ة لكن هناك شرط ان لا يقع خ د ا م ان لا يقع بعد حرف المد ه م ز ة أ و سكون نحو إ ي ه مين يبقى انا عندي ا ل ه م ز ة وعندي ا ل أ ل ف لكن المين حرفي ساكن خ د بالك فالشرط مايكونش فيه س ا ك ا ل ه م ز ة مايكونش بعد المد بتاعها فهو ده مد لازم وزي ايه ب ر ا ء فهو مد متصل وزي وجاء واباهم فهو مد منفصل ونحو مابع عند الوقت فهو مد ع ا ر ف للسكون واحنا خدنا المدود دي في الحلقات ا ل س ا ب ق ة اسمع ت ا ن الشريط من ا ل أ و ل وركز عشان ل تعرف ما هو المد مد البدل ايه هو خلاص ن ب د أ بقى نفتح المصحف ومن س و ر ة ا ل ب ق ر ة وكنا توقفنا عند ا ل آ ي ة رقم اربعه وتسعين و ح ن ب د أ من ا ل آ ي ة خمسه وتسعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يتمنوه ابدا بما قدمت أ ي د ي ه م لو أ ن ت فتحت المصحف و أ ن ت أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يتمنوه أ ب د ا بما قدمت أ ي د ي ه م أ ف ه م انا إ ي ه يبقى ده مش ا ب ت د ى إ ذ ن إ ذ ا قرينا ا ل ق ر آ ن لازم نعرف إ ح ن ا حنبتدي منين وبرضه تقف فين مش تخش في المصحف كده و ت ق ر أ من أ ي آ ي ة وماتختمش عند اي ا ي ة لازم يكون الموضوع متكامل علشان ماتقولش ولن يتمنوه ابدا ايه هو لما تمنوهش ده؟ إيه, هو ده ايه الموضوع ايه ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه م ن ه م علشان كده مهم جدا ا ب ت د ا ء ك في ا ل ق ر آ ن و ا ن ت ه ا ء ك عند ا ل ا ي ة لكن احنا طبعا انت عندك الشرايط وبنتعلم فمش معقول احنا حنرجع للماضي بس, بس انا بقولك اذا قريت لازم تقرا أ ل ق ص ة ك ا م ل ة ايه ا ل ح ك ا ي ة خلاص ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم عاوزين نعرف الاحكام في هذه ا ل ا ي ولن إ ذ ا وقفت و ل ي ي أ ء دي من حروف ا ل ا ض غ ا م يبقى هنا ح ج غ م وغن والحرف ا ل م ض غ م ك أ ن ه مشدد ك أ ن عليه ش د شوف وليا ن ولن يتمنوه النون كل نون عليها ش د ة لازم تغن بمقدار حركتين أ ب د ا أ ب د ا إ ذ ا وقفت لكن إ ذ ا وصلت عندي فوق الدال مين أ ص ل ه ا أ ب د ا تنوين لكن بعد التنوين به كل تنوين ب ع د به بيحصل اقلاب وانتخبت ا ل أ ح ك ا م دي وارجع للشرايط واسمعها ق ل ا ب ليه اقلاب للتنوين بنقلب الايه الى مين لذلك شلك ش ر ط ة من الشرطتين ا ل ف ت ح ت ي ن دول ورسملك مين ب يقولك لو سمحت اوعى تنسى هنا الاقلاب ه ت ق ل ب التنوين الى مين وتخفيه وتغنه يبقى العلماء بيسموه ايه اقلاب مع الاخفاء مع ا ل غ ن ى يبقى انا ما ا ف ل ش شفايفي عند النطق بهذه ا ل ك ل م ة و م ظ ه ر ش انه ل م ا ق ل ش أ ب د ا بما وكمان م ا ق ل ش أ ب د ا بما يحصل انفراد في الشفايف أ ب د ا بما اوعى تضمني شفايفك بما مد طبيعي قدمت أ ن ا عاوزك تاخد بالك من الميل إ ن ه ا م ر ق ق ة قد داء والدال أ ح س ن تطلع م ع ك باظ قدمت أ ي د ي ه م ك ل م ة أ ي د ي ه م كلها م ر ق ق ة وعندك في المصحف عندك قله يعني الوقف أ و ل ى والله عليم بالظالمين أ ن ا عايزك تاخد بالك من حروف الواو دي الواو اذا جات جنب حرف مفخم اللام هنا مفخمه ت ا ع ه ل ف ب ا ل ج ل ا ل ة فمنقولش والله و لا ي س ي ن و ا والله عليم عليم في ضمه ت ن و ي ن برضو شلك ض م ة زي بنا ايه ولن يتمنوه ابدا شلك ف ت ح ة ورساملك مين ولك هنا إ ق ل ا م هنا ب ر ض و نفس الحب ونفس النطق و م ت ض م ا ل ش ت ي ف ك ه ن ق و ل ع ل ي م ن بالظالمين والضهم من أ ع ل ى حروف التضخيم ل أ ن بعدها أ ل ف ب ا ل ظ ا لمين واللا م ر ق ق ة دائما ولا تجدنهم خد بالك من النون اللي عليها الشده لازم تغن وخد بالك من الجيل لازم تعطش ولا تجدنهم احرص انا مش عاوزك تقولي احرص اه اح لا اه أح شوف احرص زي احمد شوف احمد دي برضه اح ولكن بعدها الراء احرص الراء م ف خ م ة والصاد م ف خ م ة احرص الناس والنون هي ج ت ل ة مش عايز اقولهالك كل م ر ة على ا ي م ر ق ق ة وفوق الياء الف عشان تديها الف ك ا م ل ة ح ي ا ة هي م ك ت و ب ة بالواو تكتب في المصحف بالواو لما ا ج ا اقولك اكتب ا ل ح ي ا ة هتكتبها ي ه و ا ا ل ح ي ا ة انما ك ت ا ب ة المصحف خلاف ا ل ك ت ا ب ة ا ل ع ا د ي ة م ك ت و ب ة بالواو لكن انطاها بالالف ولذلك ر س م ل ك ا فوق ف الواو ح ي ا ة التاء ا ل م ر ب و ط ة بتتحول الى هي عند ا ل و ق ف ح ي ا ة وعند الوصف حياتي و م ن ا ل ذ ي ن أ ش ر ك و ا عند التنوين و بعد التنوين واو و الواو طبعا انت عارف ا ن ه ا من الحروف الادغام تبقى حياتي و م ن ا ل ذ ي ن و م ن ا ل ذ ي ن كلها م ر ق ق ة لكن لازم تطلع لسانك في ا ل ذ ا ل أ ش ر ك و ا أ ر ج و ك ما تقولش أ ش ر ك و ا اش لا على وزن أ ش كده ش و ف في أ ف ص أ ش تقول إ ي ه أ ش ولا أ ش حنرقق ايه دي اما ن ق و ل ن ا ليه اشركوا اش علشان الراء الراء م ف خ م ة لكن ق د ي كل حرف حقه اشركوا وعندي ج ي ن الوصل او الوقف على حد سوا يا ود اذا وقفت حنقلقل الدال وطبعا انت ماخدتش حروف ا ل ق ل ق ل ة ان شاء الله حناخدها اقولك في الحلقه الجايه ان شاء الله رقم سبعه عشر يا ود كلها مرققه احدهم شوف انت قلت احدهم ازاي ارجع تاني بقى لما قلتلي احرص احرص شوف هنا جيت قلت ص ح ي ح ة ازاي احدهم يبقى ا ل ق ر آ ن سهل مفيهوش ا مشاكل لكن عايزك تبقى دقيق في النطق لو يعمر كل مين في ا ل ق ر آ ن ما دام عليها ا ل ش د ة لازم تغن بمقدار حركتين زي النون اللي عليها ا ل ش د ة منقولش بقى لو يعمر الف س ن ة لا و ي ع م لو يعمر الف شوف لو ي... عند الوقف وعند الوصل لو يعمر الف أ ل ف بنسكن الفه اذا وقفنا إ ن م ا إ ذ ا وصلنا الفه م ف ت و ح ة أ ل ف س ن ة أ ل ف س ن ة ا ل حروف ف أ ر و ا ل س ن ة كلها م ر ق ق ة وما هو إ ذ ا وقفت إ ن م ا حنوصل حنقول وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو كل الحروف مرققه والمد وما مد طبيعي وما هو بمزحزحه كلها مرققه لكن في عند اله ا الها بمزحزحه ب ت ع ي ا صغير علشان تمدها عند الوصل تقول وما هو بمزحزحه من العذاب طب وحق حقول وما هو بمزحزحه يبقى معنديش ما ا مد المد يكون عند ا ل و ص ل من العذاب من العذاب كلها م ر ق ق أن ي ع ان أ ي ع م ر خذ ب ا ل ك من ا ل خ ط أ ا ل ل ي أنا قلته أ ن يعاق يعمر طب ده انت لسه آ ي ل من العذاب ا من يا ر ا ف ل انت لسه بتقول من العاه تيجي تقولي هنا ان يعاه وبعدين المين المين لسه بتقولي بمزحزحي وما هو وما هنا هو تقولي ي ع م ر يعمم يا راجل المين في ا ل ق ر آ ن يا راجل ما ما مش ما وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر كل العمليه دي عشان م ر ا مفخمه والله طبعا انا قلتلك عن الواو فمتديش ا الواو التفخيم الواو دائما مرققه والله ايه بصير ب ا تنفع ب ا دي ب ا ولا ب ا لما تقول بلح تقول ايه بلح بريزه ب ن ف س ك اذن ال ب في ا ل ق ر آ ن ب اوعى تقول باء ابدا فحنقول ب ا بصير الرا انت ملاحظ اننا رققتها حكم ا ل ر أ ء حناخده فيما ه بعد هي عليها ض م ة عند الوقف حرققها لكن عند الوصل تفخم بصير بما احنا اتكلمنا عن الاقلاب مش هقولك ب ر ض و عليه ب ر ض و ايه شلك ضمه و ر س م ل ك مين عشان ل تقلب التنوين الى مين وانت خدت الحكم ده د ل و ق ت بصير بما اوعى الضمني شفايفك بصير بما يعملون ش و ف يعملون كل ا ل ك ل م ة م ر ق ق ة ز ا ي وماكنش ا فيها م ش ك ل ة في النطق قل إ ن لمساتنا بظهرها قل من كان شوف هنا ا ل غ ن ة م ر ق ق ة ز ا ي عارف لو كانت ا ل غ ن ة دي النون دي ة بعدها مثلا حرف مفخم كنا فخمنا ا ل غ ن ة زي مثلا ايه من قبل شوف من قبل انما هنا ر أ ق ن ا ا ل غ ن ة علشان الحرف مرقق من كان ف ا ل غ ن ة هنا ر أ ى ه ا ل ي لو ت ك ر م من كان عدو شوف العلم ع عدو فوق ل ت لي ي ع ا يعمر ش و ف هنا ع ا ع د و ة ع د و ة اذا وقفت و ح و ص ل بعد التنوين ده ما ايه اصلها عدوا بعد التنوين لام كل تنوين بعده لام ما تغنش العلماء بيسموه ايه ادرام كامل بدون غ ن ة اسمع عدوا لجبريل شوف عد وعد قولي عدوا عدوا لجبريل لا عدو لجبريل طبعا انت اخدت الادغام وارجع واسمع ب ر ض و الشرايط لجبريل البيت لازم نقلقلها حناخد الحكم زي ما قلتلك في الشريط اللي جاي ان شاء الله فانه ده اذا وقفت انا بعلمك ازاي تقف وازاي ت و ص ر و ق ف اضطراري تقول فانه لكن انت ملاحظ ان النون لازم تغن لان عليها ا ل ش د ة ا ذ ا عند الوقف وعند ا ل و ص ف ط ب وحوصل في و ص و صغيره هاي الضمير واحنا خدناها حنقول فانه نزله ونزله اذا و ت و ب ر ض و اذا وصلنا الضمير بعدها ووهيه ف إ ن ه نزله على ها؟ يبقى انا ح م د هنا حركتين وهنا حركتين على م ر ق ق على قلبك صلى الله عليه وسلم ها؟ على قلبك ب ر ض و القاف ن ا م ف خ م ة ا ل ب لازم تطلعها م ك س و ر ة ب إ ذ ن الله طلع لسانك في الغالي ب إ ذ ن الله وطبعا انت عارف ما دام الحرف ا ل أ خ ي ر في ا ل ك ل م ة مكسور يبقى ح ن ر ق لفظ ا ل ج ل ا ل ة متفصلش ا شوف ب إ ذ ن الله ليه بقولك كده علشان دي في عموم ا ل ق ر آ ن ا ل ح ر ف الذي يسبق لفظ ا ل ج ل ا ل ة يكون مكسور ر أ ق ا ن م ا مفتوح او م ض م و م نفخم لفظ ا ل ج ل ا ل ة مصدقا هنا في ناس ك ت ي ر اوي م ا ب تعرف ش تنطق ه ذ ي ا ل ك ل م ة ليه لا ي م ر ن و ش اللسان على ا ل ق ر ا ء ة ا ق ر أ ك ت ي ر ه ت ق ر أ صح اوي نيه في الميه الصاد م ف خ م ة والقاف م ف خ م ة الدال م ر ق ق ة حنقول م ص د ق ة أ ح س ن تطلع معاك ضاد وتقول لي م ص د ق ة مصديه لا مصديه ان الدين عند الله ا ل إ س ل ا م الدين مصدقه لم ق ا م ر ق ق ة بين يدي كل ا ل ك ل م ة م ر ق ق ة وهدى وهدى إ ذ ا و ا ث طب ده تنوين وبعد واو تنوين ت ن وبعد ي ن و واو يبقى ادغام وهدى و ب ش ر ة يبقى لازم اغن وهدى و ب ش ر ة و ب ش ر ة عند الياء بتتحول إ ل ى ألف عند النطق و ب ش ر ة تكتب بالياء وبشرى للمؤمنين خد بالك في ناس كتير برضو بتغلط وتحول المين دي م ض م و م ة المين دي م ك س و ر ة للمؤمنين من كان طبعا خدناها ع د و ة برضو خدناها لله لله الا م ك س و ر ة أ ح س ن تقولي دي الواو ف ت ح ة وانت بتقولي المفتوح و ا ل م ض م و م لفظ ا ل غ ل ا ل ة بيفخم أ ق و ل ك لا دي اللام هنا م ك س و ر ة لله فعند الوقف وعند الوصل لفظ ا ل ج ل ا ل ة يرقب عدوا لله واذا ب د أ ن ا لله خلاص وملائكته اهو واجب وانتخذت ده مد المدود كلها تقريبا يبقى ا هنمد هذه ا ل ك ل م ة اربع حركات عند الوصل وعند الوقت وملائكته اذا و ق ف طب واذا وصلت مد حركتين ب ر ض و ها الضمير وشوف الياء الصغيره الحاجات دي وملائكته عند الوصل ورسله برضو عند الوصف اذا و ق ت ورسله وجبريل في هنا الباء هنا برضو حنقلقلها وجبريل وميكال عند اليه بمدها حركتين الكهف برضو مرسومني عليها الف علشان اقولها بالالف ك ا م ل ة وميكال فان الله خد بالك هنا فيه يعني النون ممكن تضيع منك وتفخم تقول فان الله فانه فان الله ا يا راجل النون دائما مرققه لكن هي جد جنب لفظ الجلاله ة حنقول فانه فان الله اله بتاعت لفظ الجلاله خد بالك لازم ترقق حنقول ف إ ن الله ا مش ف إ ن الله عدو فإن ها اوعي تقف وتقولي ف إ ن الله عدو وتقولي نفسك خالص ل أ ن الله إ ي ه عدو للكافرين مش ت ق ف ل وتقولي ف إ ن الله عدو حاشا لله ن ق ر أ الخدمات أ ع و ذ بالله من ا ل ش ي ط ا ن الرجيم ولن يتمنوه أ ب د ا بما قدمت أ ي د ي ه م والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أ ح ر ص الناس على حياه ومن الذين اشركوا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 ولقد انزلنا اليك آ ي ا ت بينات ان شاء الله في شريط ج ا ي ب ب إ ذ ن الله ه ق و ل لك عدد حروف ا ل ق ر آ ن كله ان شاء الله علشان تعرف ان الووجه ذكرت آ ل ا ف المرات وتجي ي هنا وتقولي ولا قد واللام تقولي ولا قد ما ينفعش ماينفعش ا ل ق ر آ ن سهل خد بالك خليك دقيق دي ولاء زي ولاء م س ش و ف ولاء دي ولا قوه ا ل ق ف ر ي ا ل م ف خ م ة ولا قضى ودان حنرققها ا ن ز م نون بدون تشكيل أ ه ي قدامك ه وبعدها زين و ا ل ز ن من حروف ا ل إ خ ف ا ء حخفي و غ ن أ انزلنا اذا وقفت حتمدها مد طبيعي حركتين لكن اذا وصلت حتمد المد ده اربع حركات وانتخبت المدود ليه علشان بعد المد همز والهمز المد ده بنسميه مد منفصل المد في ك ل م ة والهمزه في ك ل م ة أ خ ر ى اسمه إ ي ه مد منفصل الفرق بينه وبين المتصل إ ن أ ن ا إ ذ ا وقفت على هذه ا ل ك ل م ة أ م د ه ا حركتين فقط أ ق و ل إ ي ه أ ن ز ل ن ا ك ل ا ف بقى لما ي ك و ن مد متصل زي إ ي ه وملائكتك هذه عند الوقف وعند الوصل ف هذه ا ف ر ق إ ل ي ك إ ل ي ك كلها م ر ق ق ة آ ي ا ت همزه في وسط السطر وبعدها أ ل ف ا ل م ا د ة ه و عشان تمدها حركتين والحركتين بقبض ا ل أ ص ب ع أ و بسطه آ ي ا ت و ا ل ت ا ن ي ة ي ا ت هتمد دي حركتين ودي حركتين آ ي ا ت و ا ل م د و ن قد بعض آ ي ا ت بينات أ ص ل ه ا آ ي ا ت تنوين و إ ح ن ا قلنا التنوين اللي بيجوا ب ع د ه بيه ب ي ع ص ل إ ي ه بقى آه اهو كده برافو ا ل إ ق ل ا ب إ ق ل ا ب مع ا ل إ خ ف ا ء مع ا ل غ ن ا و ي س مع الشر ا ل ا ن ي ايات بينات وما مد طبيعي تقول إ ي ه وما ي ق ف ر يا ما ينفعش ل أ ن يا ا ل ق ر آ ن يا و إ ح ن ا قلنا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا فمتقولش ا يا أ ي ه ا ل ا إ ذ ا ما نقولش يا يكفر ح ن ق و ل يا يكفر ما الذي ج ع ل ت تقول يا الرا الرا م ف خ م ة وما يكفر بها بها كلها م ر ق ق ة و إ ذ ا وصلت برضو سنمد أ ر ب ع حركات برضو المد المنفصل بها إ ل الا إ إ ل ا الفاسقون الله طب ده في ماد هنا إ ح ن ا قلنا بها مادينا أ ر ب ع حركات وبعد كده عندي ماد اتلغى خالص هو ما اتلغاش خالص اتلغى عند الوصل إ ن م ا عند الوقف يثبت تقول إ ل ا و إ ح ن ا حناخد المدود دي اللي بنلغيها في مدود بتلغى عند الوصل حناخد المدود اللي بنلغيها دي في ايه شريط تاني إ ن شاء الله لكن دلوقتي حنقول إ ل ا الفاسقون الماده ده يلغى عند الوصل ويثبت عند الوقف الفاسقون هنا عاوزك ت ب ق د ق ي ق و متقولش ا الفاسق الفا شوف اللام ا ل ل ا م دائما ي د م ر ق ق ة الفه م ر ق ق ة احنا في بدء الشروط قلنا ايه الف س ن ة شوف الف س ن ة اه دي ب ر د و الف اه شوف الف بس هنمد ايه الفه الفه والسين م ك س و ر ة والقاف م ف خ م ة الفاسقون أ و ا كلما الواو الواو ب ر ض ه ماتقولش اوا كلما أ و ا كلما ا و كلما كلما كلها م ر ق ق ة عاهدوا ماتهاش مشكله、هي. عاهدوا عهدا شوف الحروب م ر ق ق ة ازاي وبتساعدك على النطق عهدا ن ب ذ ا إ ذ ا وقفت وبعدين عندي عهدا ت ن و ي ن وبعده ن والنون ن و من حروف الادغام عهدا ن ب ذ ا ن ب ذ ا طلع لسانك في الذيل حوصي نبذه ا فريق الواو ا ل ص غ ي ر ة اللي بقولك ل عليه بعدها الضمير ن ب ذاهو فريق فريق في ناس كتير اوي ب ت ف خ م ل ل ر أ دي اسمع كل ر أ م ك س و ر ة م ر ق ق ة دائما س ر ي ق شوف س ر ي ق مش فريق فريق فريق لا س ر ي ق على وزن حرير متقوليش ا حرير لا حرير سريق القط مفخمه ا فريق منهم تنوين التنوين بيجيني نون فريق بعده ايه نيل بيحصل ادغام فريق منهم ضم لي بقى شفايفك هنا فريق、من. شوف فريق、من. اه وادغولني فريق منهم منهم النون س ك ن ل و بعدها ايه واللي هي من حروف ا ل أ ب ه ا ر إ ذ ن ما اقولش ليه ما اقولش كل نون عليها سكون ما اقولناهاش اه منهم بل حروف مرققه اكثرهم أ ن ا قلتها ص ح ي ح ة إ ن م ا أ ن ت عارف بتقول لي أ ن ت إ ي ه دلوقتي اكثرهم أ ك أ ك صع التلات حروف خ ط أ إ ن م ا هي أك... يعني كان فيه ع ل اسمه اجسام تشوف أ ك ث ا م مشكله ا ي دي ب ر ض و أ ك ث ر والراء م ض م و م ة أ ك ث ر ه م لا يؤمنون خد بالك الميم م ك س و ر ة ما تقوليش لا يؤمنون لا, يؤمن. لا يؤمنون لا ي ؤ م ن ولما اتفقنا ان كل ميم ع ل ى شده لازم تغني بمقدار ح ر ك ت ي ولما جاءهم المد الواجب اهو في ك ل م ة و ا ح د ة ا ل ه م ز ة والمد جاءهم رسول اوعى تطلع للسين بين السين و ا ل ص ا ب وتقولي ل رسول رسو س و س و ي ا ر ج ل ها سو في فرق بين سو وفرق بينقصوه لا يرسوه رسول منهم ب ر ض و تنوين والمين ادغام بغنه اقفل شفايفك رسول من م ن نون س ك ن ه وبعدها عين والعين من حروف ا ل ا ظ ه ا ر وانت خدت حروف ا ل ا ظ ه ا ر من عند الله ن و ن بدون تشكيل بعدها د و ح ق ن وحخفي ل أ ن الدال من حروف ا ل إ خ ف ا ء من عند الله و إ ح ن ا اتفقنا إ ن م دام الحرف اللي قبل لفظ ا ل ج ل ا ل ة مكسور نرقق لفظ ا ل ج ل ا ل ة من عند الله مصدق ب ر ض ه إ ح ن ا خدنا ديه الدال إ و ع ى تطلع حالي ضار مصدق لم ا خد بالك إ ذ ا وصلنا مصدق لم ا طب مفيش هنا غنى ما فيش ه ن ا غ ن ى ليه م ن ا قلتلك كل تنوين ب ع د لا م أ و ر ا ق ما تغنش اسمع مصدق لم اوعى ت ق و ل مصدق لم ا لا ما تغنش هنا كل تنوين ب ع د لا م اوعى تغن معهم كل ا ل ك ل م ة م ر ق ق ة نبذ نبذ إ ذ ا وقفت وطلع ع ل لسان نبذ ايه فريق فا ما ح ن خ ذ ن ا ه ا قبل ك ه متقولش فا س فريق ب ر ض و منقولش ا من الذين من الذين را من الذين قوته قوته الكتابه الواو مش انا بقولك بنلغي بعض الحروف المد عند الوصف والحكم د ه ه ن ا د ه فيما ه بعد شوف قوته الكتاب ل غ ة الواو اننا عند الوقف نقول ايه نقول قوته مد طبيعي اوتوا الكتاب عند الوصول الكتاب كلها مرققه كتاب حنقلقل الباء و ا ل ك ر ل ي ف ه ماخدتش حروف القلقله لكن التاء فوقها ا عشان تمد التاء حركتين سواء في الكتاب الاول او الكتاب الثاني اوتوا الكتابه كتاب الله فانا بقى منقولش كتاب الله شوف كتاب الله تنفع كتاب الله دي لا انت ب ت ف خ م ل البه ليه البه في عموم ا ل ق ر آ ن ده ادخلوا عليهم الايه؟ الباب ا ي ه ل ولا الباب الباب ياقول الالباب و ا خ بالك هنقول ايه كتاب الله ا ر أ ى البه وفخم ل ف ض ا ل ج ل ا ل ة وراء كل ما ح ج ي ل ك واو هقولك عليها كل ما اجيلك واو ه ق و ل ك متقولش و و ر ا ء يا راجل بقى ما تاخد بالك معايا طب و ا ل ه م ز ة بتقولي ليه وراء اه مش, مش احنا قلنا احد ا ل ه م ز ة اه احمد اهو اجري تيجي تقولي ن وراء اه وراء ظ ه و ر ا ج ل يا راجل يا اد كل حرف حقه في ا ل ق ر آ ن هنقول وراء ظ ه و ر ه ر ق ق ل ل ه م ز ة اوي وبعدين فخملي الظهر ظهورهم ك أ ن ه م النونه المشدده اللي لازم تغن لا يعلمون ايه اتعلم انت ب ر ض و من ايه نطق الحروف من ه ن شوف لا يعلمون كل ا ل ك ل م ة مرققه واتبعوا شوف المو هنا قلتها ص ح ي ح ة ازاي ما فيش م ش ك ل ة ق ل ت واتبعوا ازاي تقول ج ي ت لي وراءهم و ا يتنقل ي ايه واتبعوا ليه كل ا ل ك ل م ة مرققه ما تتلو الشياطين ب ر ض و لغنى الواو ب ذ ك ر ك حناخد الحكم ده ان شاء الله ف ي ن ا ب ع ما تتلو ايه الشياطين ما ي ر ى ض ي تانيه ما انت بتقول لي ا ل ش ا ش ا ل ش ا ياه الشاشه ا الشا... الشا... الشا... ت واحد شايف شايل وشاش وشايفك الشين الشين في ا ل ق ر آ ن شا واليه ما انت عارف انها يا هنقول ا ل ش ي ا ط والطاء م ف خ م ة لكن م ك س و ر ة اخر درجات التفخيم الشياطين على, على مرققه ملك ب ر ض و مرققه سليمان شوف ا ن ت ان اكون رسول, رسول الله شفت شفت هو و ل الله هو رسول الله هو ر س و ا ء ل ه م و رسول الله هو رسول الله ه س و ل الله ه ب ر س الله هو س و ل الله هو ر س و الله هو رسول الله هو رسول الله هو رسول الله هو ر الله هو ر س ل الله هو رسول الله ه الله هو رسول الله هو ر س و الله هو رسول الله هو ر س ل الله هو ر ي و ل الله هو رسول الله هو رسول الله هو رسول الله هو ر ل الله ه رسول الله هو ر و ل الله هو رسول الله هو رسول الله هو رسول ا وما ايه كفر سليمان ب ر ض يصح كده تقول كفى كفر لا وما كفى زي ما تقول كفى وكفى بالله حسيبه مثلا ما ايه هنقول ل ا ي ه وما كفوا ب ر ض ي سليمان خ د م ا ه ولكن الشياطين طب اذا وقفت على ولكن دي اقف ع ن ي ه ا ازاي ح ق و ل ايه ولكن ا غ ل ن ا ه حركتين الله حتى لما أ ق ف ا ي و ة حتى إ ذ ا وقفت إ ذ ا وقفت وقف اضطرار لازم تغن كل نون عليها ش د ة ولازم تغن كل نين عليها ش د ة إ ذ ا وقفت أ و وصلت حنقول ولكن طبعا حاوصل برضو ولكن الشياطين طبعا الشياطين خ د ن ا ه ي ه كفروا برضو زي ما قلناش كفر وما كفر من قلش كفروا م كفر كفروا كفروا نفس برضو ما النوع نقولش يعلمون ك ل ه الناس أهنون هي ا ل م ش د د ا لازم ل ل ي تغلب السحر جزاؤه الله دراء هنا م ف خ ا م ة أ ن ا واقف عليها م ر ق ق ة ز ا ي حقولك الحكم ده فيما بعد لكن إ ذ ا وقفت ر أ ى تقول إ ي ه ويعلمون الناس السحر السحر إ ن م ا إ ذ ا وصلت بقى لا إ ذ ا وصلت هي م ف خ م ة يعلمون الناس السحر وما ش و السحر وما وما خدناه انزل أ ه د ي اللي عايزه فن بقى في الالقاء ايه ا ل ه م ز ة م ض م و م ة اقول ا و ه بس طب والنون د ي اللي ح ن غ ن ه ا مع الزين الزين اللي ب ت خ ف ى دي انزل حمد شفايفي على ه ي ئ ة قبله و ر ج ع ه ا فورا علشان ا ل غ ن ة ترقب ماقولش وما انزل غلط هقول وما انزل وانزل م أ على طول أ ر ج ع شفايفي عشان ل ا ل غ ن ا وانا ع ا ي ز ة تتمرن على هذه ا ل ك ل م ة كثيرا عشان ل حتقابلنا كتير جدا على ا ل م ل ك ي على إ ذ ا وقفت برضو دي فيها مد إ ذ ا وقفت على بنلغي المد ده عند الوصف سوف ن أ خ ذ الحاجات دي ان شاء الله فيما بعد شوف على الملكين بالغليات الملكين مرققه ببادل و ا خ بالك شوف البيت ببادل شوف البيت انا مرققه ازاي ببادل نقول ايه بقى ه ا ر و ت و م ا ر و ت ببابله ه ا ر و ت وماروت صح و ا ل غلط تلا غلط بنى ي ا ر ج ل بقول لك ه ا ر و ت هاروط ده, أنا يا بقولك هاروت. هاروت ده إيه؟, ها؟ أقولك ايه هان الود ق واحد ل ك ي ه هان الود و هم واحد اسمه هاني اقول له تعال ى يا هاني هذا ا ه هات ها؟ هات اللي معاك يبقى له ايه ها ولا ها ها حنقول ها ه نقول ايه هاروت الله اما نحن ا ق ل ن ا هاروت ا الراء م ض م و م ة وكل راء م ض م و م ة م ف ق م ة هاروت والنين بقى بتاعت ق ماروت تقول ماروت ب ر ض و غلط ما تشوف غل ما مال ملح تقول ايه ملح أ م ا ا ب تقول ل م ه ن ا م ا ر و ت ل ي ه ذ ا ل م ل و م ا ذ ا لماذا لماذا ل ا ذ ا لماذا لماذا لماذا لماذا م ا برضو ا ل ر ا ذ ه ن ا ا ل م ف خ م و م ا ر و ت و م ا ي ع لماذا ل ا ل ك ل م ة م ر ق ق ة م ا ف ي ه ا ش م ش ك ل ة م ن أحد ن ا ذ ا م ا ذ ا لماذا لماذا لماذا ل م ا ذ م ا ذ ا لماذا لماذا لماذا ل م ا ذ ن لماذا لماذا ل وشوف أ ح د شوف ا ل ه م ز ة شوف الحق ا شوف كنت أ ح د اتعلم نطق الحروف من ا ل ق ر آ ن حتى ه و شوف التاء م ر ق ق ة والحاح ب ر ض و م ر ق ق ة حتى عندي فوق ي ا ء ايه الف عشان ت م د ه ا ل حركتين حتى ي ق و ل عارف لو أ ن ت دقيق و أ ن ت واخد بالك مني تقولي أ ن ت قلت غلط أ ق و ل ك ليه تقول لي انت بتقول يقول يا, يا برافو عليك ي الياء في ا ل ق ر آ ن ايه يا يقول ورقق لله عندي مد هنا اربع حركات عند الوصل ليه دا مد منفصل بعده م ز ة ه ن ق و ل يقول انما و د النون شفت اننا غنتها ازاي انما نحن إذا وإذا لكن حاوصل النون م ض م و م ة إ ن م ا نحن ف ت ن ة التاء التاء ا ل م ر ب و ط ة بتتحول إ ل ى هاء ف ت ن ة حاوصل ضمتين وبعد الضمتين ذا تنوير الفاء الفه من حروف ا ل إ خ ف ا ء يبقى حخفي و غ ن فتنتين ف ل ة اوعى تنسى ا ل غ ن ة كل غ ن ا ت ا ل ق ر آ ن أ د بعض بمقدار حركتين وليه ت ج ر ب التمرين ا ق ر أ ت ي ر ا ق ر أ اقرا باسم ربك الذي خلق ا ق ر أ ف ت ن ة فلا ايه يكفر ده انت لسه بتقولي انا غ ل ط في ا ن ن اقول ب لي اقول لا ياه فتيجي ا ل ث ا ن ي برضو تقولي ياه يكفر لا يكفر ز يكفي هذه ا يكفي يكفر فيتعلمون كل ا ل ك ل م ة م ر ق ق ة منهما بارضون ش ك م ة بعدها هيه و ا ل ه ي ه من حروف الاظهار منهما ما يفزقون يا راجل خد بالك من الراء يا راجل يا راجل الرائي ا ل م ف ت و ح ة تفخم لكن المقصوره ة نقول ي رجال ريه هنا برضو هنا ما, يفرق ما يفرقون ما ي ف ر ق ما يفرقون به اذا وقفت وعند الوصل متنازل به بين حند حركتين وعندك الياء ا ل ص غ ي ر ة ما انت فتح المصحف وشايف الحروف به بين المرء ما نحن قلنا الميم ما ما تقولش الما ء واللام الماء المرء المرء وزوجه برضو الواو وزوجه إ ذ ا وصلت فيه اليد الصغيره ي ه وزوجه وما هم وزوجه وما مدها ح ر ك ت وما قال الميم جات لك شوفت بقى انت قلت وما انما قبل كده قلت ايه وما روت وما انما هنا قلت ايه وما صح كده وما هم بضارين عندي مين وبعدها بيه وانت خدت الحكم ده بيحصل اخفاء افرق بين المين ا ل س ك ن ة اللي عليها السكون والمين ا ل س ك ن ة اللي بدون تشكيل ا ل ل ي بدون ت ش ك ي ل دي ب ي ج ي ب ع د ه ا ب ه ب ي ح ص ل ا خ ف ا ء م ض م الشفايف عند الوصل و ع ض م الشفايف ك عند الوصل وتقول لي وما هم ب بض... خ ط أ ا ن ف ر ق في الشفايف ما تقفلش ش ف ا ي ف ك وما هم و ا ل غ ن ى تخرج من الخيشوم وما هم ب ويقفل به مكسوره ة ب ض المد اللازم المد اللي لازم تمده ست حركات وارجع واسمع الشرايط المد ده لازم تمده ست حركات على و ز ولا ا ل ظ ا ل ده لازم نمده ست حركات ب ب إ ذ ا وقفت هتوصل ب ر ض و ه ي ه ا ي الضمير وبعدها المد ت الصغيره ا اهي به من والنون بعدها ا ل ه م ز ة و ا ل ه م ز ة من حروف ا ل ا ظ ه ا ر مش هاغن من احد واحد مرققه ة ي الا م ر ق ق ة باذن الله شوف النون م ك س و ر ة ازاي رققنا ا لايه لفظ الجلاله ل ويتعلمون كلها مرققه ما يضرهم ما صح يضرهم أ ل ل ه طب ما انت عارف ان يا مش يا اذا ما تقولش يا واخد بالك ما يا ما يضرهم المين بقى ديه اللي تقفل اللي فيها شفايفك الميل السفنه اللي عليها السكون اسمها ميل إ ظ ه ا ر ولا ينفعهم شوفوا ليه هنا بقى انت قلتها ص ح ي ح ة ازاي ولا يا ولا ينفعهم انما قبلها قلت لي ايه مايا مايا لا ما هي برضه مايا ما يضرهم ودي برضه ولا ينفعهم عند النون ا ل ن و س ا ك ن ة بدون تشكيل اللي بعدها فيه بتغن لان الفيه من حروف الاخفاء اخفي وغن ولا قدر فاتهم ترقق ولا قدر علموا علموا كلها مرققه لمن اشتراه اوعى تقولي لمن اشتراه لما ليه عندك لا احسن تقول لما ا ن بقى س ع ل نشتراه لا لما نشتراه لمن ايه لمن ايه اشترى التاء ده انت لسه قايل ويتعلم ويتعلم و و ن ش ت ر هيك ما انت لسه قايل يا راجل تيجي هنا وتقولي لمن اشترى اشتاق ا اشتا اشتا ح د ا ش ت ا ء لك كده شوف ا ش ت ا ء ل ي برده اشتراه ماله اذا وقفت برده حتوصل عندك الواو ماله في ا ل ا خ ر ة الياء اللي بنقول حناخد الحكم ده الحروف اللي بتلغى دي عند الوصف في الاخره ة النون وبعدها قه و ا ل ق ه من حروف الابهار من ايه خ ل ا ق شوف الخ مفخمه اوي والق و ا ل ل م رؤيه اوي حنقول خ ل ا ق ولا بئس اذا وقفت ولا بئس ما ايه ش ر و غلط شا برضه احنا ق ل ن ا شا الشين شا ما شروا به إ ذ ا وقفت لكن إ ذ ا وصلت ح ن م د أ ر ب ع حركات علشان بعد المد ده الهمس أ و ده اسمه إيه مد الصله الكبرى به أ ن ف س ه م أ ن ف س ه م هنا فؤهمين المن اللي نايمه دي شايتم العصاية تشايف إ ذ ا ما كانش عندك في المصحف مين ارسم مين ب ا ل أ ل م ليه ده مد الدواء لازم. لازم تقف هنا ليه عشان ل سواء لو كانوا يعلمون أ و لا يعلمون ده حكم من الله ولا باس ما شروا به أ ن ف س ه م يبقى هنا وقف لازم وبعدين تقول لو كانوا يعلمون نقرا بقى اللي خدناه ده وركز م ع ي ولقد أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك آ ي ا ت بينات وما يكفر بها إ ل ا الفاسقون أ و ك ل م ا ع ه د و ا عهدا نبذه فريق منهم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 حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضالين بي من أ ح د إ ل ا ب إ ذ ن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في ا ل آ خ ر ة من خلاق ولبئس ما شروا به أ ن ف س ه م لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم و إ ل ى اللقاء القادم إ ن شاء الله مع حكم من أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن و س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته